استمع واكتب الحروف المنقطة ابتداء من النقطة الحمراء ثم اقرأ الكلمات دال دخل دفع صدق قديم حصد عباد ذال ذهب ذكر بذل كذب نبذا، فخذ رأ رجع ركب ضرب شرع حضر صبر زاي زهر زقة نزل حزنا رز قفزة